الوحدة الثامنة العمل الدرس الرابع والاربعون المفردات انظر واستمع واعد طفل اطفال مستشفى شركة كلية الطيران كلية الصيدلة كلية التمريض كلية الهندسة يدرس طيار ممرض صيدلي المرحلة الابتدائية المرحلة المتوسطة الوحدة الثامنة العمل الدرس الرابع والاربعون مفردات اضافية انظر واستمع واعد هذه ساعة الساعة الواحدة الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة الساعة السادثة الساعة السابعة الساعة الثامنة الساعة التاسعة الساعة العاشرة الساعة الحادية عشرة الساعة الثانية عشرة